يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 والعزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الأمين حتى يرووا العداب الاليم فياتيهم بغتهم وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحلم يقظون افذ عدابنا يستعجلون الا رايت ان متعناهم سرين ثم جاء Allah السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 معزون فلا تَدعع مع م ع مِلَه آقَرَ فَتَقونَ منِ المُعَدين وَآِ الرش وَتَك الأبين وَخفِب جَعكَ لِمَ لتكَ ب المُؤمنين فإِنَّا صَْكَ فَقُلّ بَينُ مَّ تَعمللون وَتَوَك على العزيز وحين اين تقول وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل ندعوكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل ابات اسين يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وذكروا الله, كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما قرموا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ قَلْبُهُمْ الله الله الله سمع الله لمن حمده عبا.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 All mm right. -hmm. تنقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو والله العزيز الفكين وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا وَلَمْ يعقب يا موسى لا تخف إني لا يقرأ لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل بسناً الرحيم. وأدخي يدك في جيبك تخرج ميضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا, قالوا هذا سحر الدين وجهدوا بها واستيقنتها امنقسهم كل مو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله الله ثم سمع الله لمن حمدا ربنا हम्मद सल्लामी अबू हुरैरा रजियाल्लाहू आबू साइद खुदरी रजियाल्लाहू आनू बर्णनाबीम सल्लाम मुस्लिम रोग भावना चिंता कष्ट दुख एम फोटे तर शर को द्वारा तर गमूह माफ करें सही बुखारी खंड असुस्थता सकाल सन्दाय जेने किह रही तोड़ा क्षमा देवें था बड़ो गुना बेचे थकते चान कबीरा गुना जुग दिनारीस टी देखा परवर्ती अनुष्ठान पिसा صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير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 الذي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغوائل لا اعذبنهم عذابا شديدا او لا ادحمنه او بسلطان مبين فما غير بعيد خطب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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلن ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تول عنهم فنوظر ماذا يرجعون قالت يا أيها ال... اُنْظُرِ إِلَيْكِ فَقُولِي نَذَ تُمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاقِرَة فَناقِر وَإِن بِمَا يرجع I don't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 ثَمَّ جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُّونَنِي بِدُونِ مَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَبًّا لَجًا وَهُمْ صَادِقُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَوْشِنَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ بأن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليدل ولي أشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي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 سلمت مع سليمان لله رب الله الله سمع الله لمن حمدا am আমরা তো সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও জীবন অর্জন করতে একমাত্র মোহাম্মদ রসোলা সাল আলী সাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে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 सम्र जीवन केन्ना प्रति मंगलवार रत साढ़े आठ टे पुन सम्प्रचार सकाल सतट देशे सृष्टिकरता मेरे चला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 अनन्य गुणावल जान देखान माना दुनिया शनिवार रत साढ़ नट पुन समचारकाल आठटदेशेे पीटी बांगल